قصيدة الاستغاثة لسيدنا الإمام عليه كلم الله وجهه رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم وكم لله من لطف خفي يدق خفاذ عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشجي وكم أمر تساب به صباحا فتأتيك المسرة بالعشية إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الفرد العلي توسل بالنبي فكل خط يهون إذا تسنى النبي ولا تجزع إذا ناب خط فكم لله من لطف خفي اللهم صل على سيدنا محمد